فيصيب به من يشاء ويصرفه أمي يشاء يكاد سنبرقه يذهب بالابصار يطلب الله الليل والنهار إن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 Yanşiye <tinyan> ala aubag, yخلق Allah ma yasha. فيصيب يصيب بني من اشاء